لآل ل ا ق ر موسوعه م النابلسي ح م د أ ت ط ا م ومن ا ا والأرض و ت ف ه م ا و ل ك ا ل ح م د أنت ا ل س م ا و ا والأرض ت و م ن ف ي ه م الاسلاميه و ك ل ح م د أنت الحق ووعدك حق والجنة حق و ا م و س و حق و ا ل ن ب ي و ومحمد ن حق ص ل ى ا للعلوم ه ي ه س ل حق أنت ا ل م م ق د وأنت ا ل م ي ه م ن و ر ق ة إلا ي ع ل م ه ا و ل ا حدة في م ا الأرض ولا ر ط ب و ل ا ا ي ب س إلا ف ي كتاب يا ل ي ع ل م م الاسلاميه ت ح م كل م تغيظ وما تزداد وكل شيء عنده ولولاك يا مولاي ولولاك يا مولاي ولولاك يا مولاي ولولاك يا م و ل ي و ل و ا ك يا م ل ا C'est le moment. س ب ح ا ن ك تضرطي و ل ا يقطع ل ي ك إ ن ه ل اعز ع ا ل ا ي ل ا م و ا ن م س ت م ي ن ا ل ل ب ن ا ت ع ا ل ي ت ل ك ا ل ح م د ع ل ى م ا ق ض ي ت ولك ا ل ش ك ر ع ل ى م ا ع ط ي ت ا س ت غ ف ر ك ا ل ل ه I appreciate you. إليها م ع و ا و ع ل النابلسي ح ي ل و ا ل و ت ر ا ح ل ا من ك ل شر ا م ي ه ف ض ل ك ع م ا س و ا ك ا ل ل ه عمن سواك اللهم و اغننا اللهم بفضلك عمن سواك اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا اهدا سواك وجعلنا あ。 الدين يا رب ا ل ع ه النابلسي م ا ل ل ع ل و ي ا ل ا س ن ة و ن ا عذاب ا م ي ه